الإسلام لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام إلا أنه على خطر عظيم بارتكاب تلك المحرمات فلا يظن النظام فيما قرأناه فيما مضى أن أبا العباس رحمه الله يتكلم عن طائفة معينة تقوم بواجب الأمر والنهي وإنما هو يتكلم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 رجع الامر الى العلم النافع والعمل الصالح الذي به تعرف اعني بالعلم النافع تعرف الايمان الشرعي الذي هو اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص واركانه ستة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بهذا تكمل نفسك وانت يا عبد الله